كنيسة القبطية كنيسة الإله قديمة قوية أرجو لها الحياة في أول العصور لما أولد المسيح مرقوس أتاب نور مانه صاحح وجال في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي من يرفع القصاص فآمن الأخضات ربنا يسوع وحل الاغطبات في كافة الربوع في أماذ قريب قد حط ملوسان وارتفع الصليب ورايا على القامة يحارب ابن الله فهيقى الحكام والجند والولاد فأشهروا السلاح على بني الإيمان هيا انكروا أو تلق بالنيران أباؤنا الكرام كبار مع صغر لم يسنهم ألم وشدة تنوار بل وبانتصار للخلف لا رجوع لا نجزع من نار الهنا يسوع كم ضربوا كم سوجنوا كم عاشوا في اكتيام كم قتلوا كم حرقه كم ذاقه من عذاب بالدم واليقين قد غالبوا الالم وداموا ثابتين في مالك السلام بالدم والعناء قد اشتروا الايمان وحتف زولانا باسم الفدي الرحمن هيا بنا نقوم من شدة الكسر وللعلانا بالعجال كنيسة طلب أن تفتخ خارنا إلى نجاحها هيا هيا بنا كنيسة القبط يا إجمال يا مصر للمسيح